من الله ما عمل الدين تقوى الدين ونعمه الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع لكم هذه المادة الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعلت السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 وعلى رسول الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله خلق ذميم وعادة لئيمة وصفة وخصلة قبيحة بل هو مرض فتاك وآفة مدمرة للأفراد والمجتمعات والتجمعات وإنه لخلق مذموم على مستوى الأفراد والجماعات والمجتمعات لأنه يفقد المجتمعات تماسكها التلقائي وأمنها الاجتماعي وشفافيتها ومصداقيتها وإذا انتشر الخلق بين الناس وصار صفة لازمة للمجتمعات لم تنجح هذه المجتمعات أبدا لا في دنيا ولا في دين فلا يتقن معها العمل ولا تراعى معه الحرومات ولا تحفظ معه العهود وتنقض بهالمواثيق إنه خلق بيس الخلق لو أني تكلمت عنه وأخبرتكم عنه وقد تلحفتم لمعرفته لقلتم حق لنا أن نصفه بهذه الصفات وأكثر إنه الكذب خلق الكذب الذي إذا تفشى خلق في المجتمع هيبا كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة الطمأنينة والكذب ريبة كما أخرجه الترمذي في السنن والكذب ريبة لأنك تخيل لو أنك تعاملت في أي مجال من المجالات مع شخص أم تعتقد أنه كذاب كيف ستعامله بالتردد والمخافة والتقلب وعدم الانضباط والخوف وسوء الظن وإلى غير ذلك ولكنك تتعامل مع الناس بعملة مهمة السمعة والمصداقية ولذلك عندها لا تطلب ضمانا ولا حتى شيكا ولا حتى وصل أمانة كما يقولون ويسمونها ولذلك الصدق طمأنينة طمأنينة لأنه باب المجتمعات وسلامتها إن المجتمعات تتعامل بترقائية وتنتشر فيها الشفافية ويكون الصدق أساسهم والطمأنينة عمودهم لما يصدقوا في معاملاتهم وبالمقابل الكذب ريبة جعل الإسلام الكذب أساس كل شر ومبعث كل فساد يحدد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين بأوجز العبارة وبأفضل الألفاظ وأفصح البيان يقول صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر يا سبحان الله ما علاقة الصدق مع الناس ومع الخلق ومع الله ومع النفس في الهداية إلى كل أنواع البر والخير إن كلمة الصدق تتفجر منها معاني الصدقة لأن الصدقة برهان دلالة على صدق الإيمان ومنها الصديق لأنه يصدقك في معاملاته وفي وفائه وفي إخلاصه والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والذي أعجب له في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق هذا سهل ويتحرى الصدق يا سبحان الله كيف يتحرى الصدق أنا لم أجد في الناس والله أعلم من يتحرى الصدق ويتصادقين ولكن لم أجد من يتحرى الصدق بمعنى يتحرى الصدق بمعنى يقف عند كل مسألة حتى يكون صادقا يا هذه مسألة صعبة لا يزال الرجل يصدق هذا كثير الحمد لله الصادقين كثر أما الذي فوق الصدق أن تتحراه كما تتحرى متى يزع رمضان رمضان يتحراه الناس رأوا الهلال لم يروه يروا الهلال ينتظروا يترقبوا كما يتحرى كل خير يتحرى الصدق تحرية في معاملاته يلتمس الصدق ويستخرجه من بين الناس شيء عجيب ولا تحر الصدق حتى يكتب عند الله صدق حتى يكتب عند الله صديقة ولا يزال الرجل يكذب هذا موجود ويتحر الكذب وهذا يعني أن بعض الناس يكذب عادة يكذب من أجل الكذب يكذب شهوة بعض الناس يكذب وهو لا يدري لماذا يكذب بعد أن يكذب يقول لا أكذب في المرة الثانية فإذا به يكذب هذا شيء عجيب وإن الكذب يهدي إلى الفجور جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكذب يهدي إلى الفجور والفجور كل شر وكل بلاء ولذلك أقول لكم كل المعاصي فيها كذب الفتاة التي تتأخر خارج البيت مع عشيق إذا رجعت إلى البيت وسألها والدها أين كنت ماذا سوف تقول؟ مضطر لتكذب. ستقول كنت مع صديقتي. كنت أتذكر. أتب... كنت مع زميلاتي. كنت مع كذا العشيقة التي تعشق غير زوجها. هل تستطيع أن تصارح زوجها؟ تقول عندي عشيق غيرك. ألقه خارج البيت. أو يهاتفني وهو هاتفه. يكلمني وهو كلمه. نتبادل أطراف الحديث والكلام المعسول. إنها كذابة. إن هذا ال... ان إن المعاصي كلها عيادة بالله الكذب ولذلك الكذب يهدي إلى الفجور والله يهدي إلى الفجور الكذب ريبة ولا شك أن الكذب ريبة لا تجد شخص يريد أن يختلس يختلس على نية أليس هذا كذب السارق إذا سرق سوف يسرق وهذا كذب لأنه غش وخدع وخان وفعل وفعل الكذب يهدي إلى الفجور والله كلمات جامعة خرجت من في صارق المصدوق الذي لم يكذب قب قط صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور فعلا الكذب يهدي إلى الفجور قال ابن قيم قل أن تجد زانيا صادقا الذي يزلي لا يصدق في حديث مع الناس أبدا لأن المعاصي تولد الكذب بل العكس الكذب هو الذي يولد المعاصي ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب بعض الناس أصبح أستاذ في فن الكذب حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة رضي الله عنه الذي هو في البخاري لما تحدث عن عاقبة الكذب في القبر قال ورأيت رجل قد وضع على ظهره ووقف رجل عند رأسه فيأتي بمنشار فيأتي إلى شدقه الأيمن فيشقه حتى يبلغ به قفاه ثم يأتي إلى شقه الأي... الأ... الأيسر فيشقه حتى يبلغ به قفاه ثم يعود كما كان فيفعل وي... ويفعل به كما فعل في المرة الأولى إلى أن تخم الساعة في قبره يشق له حذك لحد القفى والحدة كثان لحد القفى ما بيجي ثاني برجع ثاني يشق له تاني يرجع تاني يشق له حذك من قيام تقوم تخيل في اليوم كم مرة في النسبوع كم مرة قال سألت يا جبريل من هذا؟ قال هذا رجل يكذب كذبة فتبلغ الأفاق كذاب ولذلك قرن الإسلام الكذب مع النفاق ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكاذبين لا قال يعذب المنافقين والكلمة هنا كان ينبغي أن تكون بمفهوم من البصير أن تكون الكاذبين ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكاذبين ولكنه قال... قال المنافقين لأن الكذب هو أساس النفاق ما النفاق؟ النفاق كذب مستديم انتهى الكلام النفاق كذب ولكنه صار سكية صار جزء من تركيبة الإنسان صار جزء من تكوينه فالكذب يجعله منافقة ولذلك أيها الأحبة لم أجد قضية تهدد أمن المجتمعات الاجتماعي وسلامة الأمة التلقائي وتفقد الناس الشفافية والمصداقية مثل الكذب إنك إذا وقف رجل في المسجد وسأل وقال للناس أنا مسكين وأنا محتاج وأنا كذا سيعطيه الناس وحتى قصة أي قصة أنا مسكين وأنا محتاج وأبوي كذا وكذا إذا مشيت في محلة تانية بنفس نفس القصة لن تعطي بعد ذلك سائلا ولا مسكينا إذا احتال عليك شخص واحد لن تفرق بعد ذلك انظر إلى أثر كذب بين الصادق وبين الكاذب أي ذلك يحكي لك مشكلته طوال حد ده محتال انظر كيف أن الأول بكذبه قطع الطريق ربما على صادقين وقطع الطريق أمام أبواب الخير ولذلك الكذب بئس الخصال تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كذب الكذبة تباعد الملك الموكل به عنه ميلا لنتنى ما يخرج منه الزور كان كذب الملك الواجب معه يمشي بعيد ميل لأن الريح عفو اللي بتطلع منه الوقت داك الكذب يباعد الملائكة عنك يتعامل الناس مع الكذب بمصطلحات الشطار ضرورات السوق الفهلوة وسبحان الله قال صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند كبرت خيانة يعني أكبر أنواع الخيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به مكذب يعني تغش الزور هو يكون متعامل معك بحسطينية ومصدقك وانت بتغشه دي عند الرسول خيانة وعند الناس شنو دغسوا يقولوا دغسوا ويتكلموا انا دغست لكم دجيس يا اخي تخنت يعني حتى ان تحدث اخاك حديثا هو لك مصدق وانت له به مكذب الرسول قال كبرت خيانة وعند الناس يضحكوا بقول لك فلان صادق بحكت عليه دغسته عملت له سبحان الله اين اين ايمن اخلاق الا اقول لك ان الصدق يحتاج إلى تلقائية يحتاج إلى شفافية تأمل بعض أنواع الكذب المنتشر في مجتمعاتنا حتى تعلم خطورة هذا الكذب وسوءه الكذب من أجل النكتة في زمن انتشرت فيه النكات أجل الطاقة ساعة موجودة أصدقاء طبعاً ده كلام الذكاء والنزلين مع الضيق الاقتصادي وال... وال... والأشياء اللي هم فيها هل ممكن لقول لهم حاجة ي... تضحيكم أدروب قال كده ويحاكي لك ماذا أدروب والرباطابي قال وما عارف واحد شايجي واحد شنو نزل كيف جداً منه طيب ماذا قال فيه صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود في السنن والترمذي في, في السنن قال صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث ليضحك به الناس فكذب ويل له ويل له وعن عمر رضي الله عنه من حدث بحديث يكذب به ليضحك به الناس عليه لعنة الله هذا كلام واضح الكذب حتى في إطار النقطة لا يجوز أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا حتى المذاح ما تكذب فيه في في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا مأت إلى بيت وفيه طفل فمد يده للطفل وأغمضها وقال للطفل هاك فجاء الطفل فلم ير في يده شيئا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لطفل هاك ولم يعطه شيئا كتبت له عند الله كذبا هذا كذب لأنك سوف تلوث هذا الطفل البريء الذي لا يعرف شيء سوف تلوثه بالكذب وهذا إذا كبر سوف ينتهي به المطاف في سجن كوبر بشيكاته بداها بها ما كان بيعرف بريق. بيتعامل مع الحيب الفطرة قلهاك وغشاوه لما كبر كتب شيك ب400 مليون وشيك ب600 مليون بشن... المين بقت في النهاية مليار شوية دخلوه في سجن كوبر كل مرة يودوا الشي اللي فوق فوقه الأكل داشنو عمود بتعاكل كل مرة ما شو جاي بدأ بهذا لأنه نشعف في نفس الطفل جرثومة صغيرة تسمى جرثومة جرثومة كذب ولذلك يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن نتحرى في هذا الباب ثالثا النوع الأول قلنا المزح النوع الثاني مع الأطفال النوع الثالث الكذب البيضاء الكذب الأبيض والكذب كله أسود وبعض الكذب في الشهور كأن القلم يرفع في إبريل يقوم يكذب يقول لك كذبة إبريل الله يسألك ولا ما يسألك إبريل خلا ولا مارس ولا يونيو إنت كذبت في إبريل باكتبها كذبة ولا ما باكتبها دخل نسوة إلى النبي عليه الصلاة أو دخل وسلم على نسوة وهن يهيئن عائشة رضي الله عنها فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهن وجد قد حلبا فشرب واعطى عائشة لتشرب فتمنعت عائشة استحياء فقال لها النسوة اشربي فشربت فقال ناولي أخواتك فقلنا يا رسول الله لا نشتهيه لا نريده قال قالت المرأة وقد كنا على جوع كان على جوع جعانات قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعن جوعا وكذبا جعاناتك الضابة قالت يا رسول الله إذا كانت الواحدة لم تأكل وقالت أكلتك وتشتهي الطعام وقالت لا أشتهي أذلك كذب قال ما من شيء يكتب حتى تكتب الكذبة كذبة والكذبة كذبة الكذبة الصغيرة الملكة بيكتبوها كذبة صغيرة الكذبة الكبيرة بيكتبوها كذبة كبيرة ما في حي اسمها كذبة إبريل هذا باطل لا يجوز لذلك لو تأملت هذه المعاني الموجودة كلها تجد أن الإسلام يهدف إلى بناء شخصية جادة. انتهى الكلام. يريد الإسلام أي يريد الإسلام بناء شخصية جادة تتعامل بالصدق في كل أحوالها. ولذلك قال الجنيد رحمه الله الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب. بالصدق. الصدق الحقيقي تصدق في محله. مرطة لعكد الكذب فتصدق فيها ولذلك لو تأملنا هذه المفاهيم نجد أن السلف الصالح رضو الله عليهم أجمعين قد تربوا على هذه المعاني وعلى هذه القيم هذا البخاري خرج يطلب العلم وسمع بشيخ من شيوخ الحديث فأتاه في بلده فإذا بالشيخ مشغول بناقة ندت وبعض بعير فر الشيخ عنده بهايو البعين جام الشاردة بقيت يجمع فيها والبخاري منتظروا فأخذ قدح وجعل يلوح به للبعيد حتى أقبل البعيد فلما أتى البعيد أخذ البخاري باللجامي أخذ الشيخ البخ الشيخ هذا باللجام البعيد وأمسك بها ثم جلس إلى البخاري قال الآن أحدثك جاي نخ تأخذ حادث عن مسلم أنا أكلمك عن الرسول قال له في القدح شعير القدح شلته للبهمة فيه حاجة قال لا نفض الثوب وقام قال والله لا أخذ حديث النبي من الذي يخدع البحائم قال بغشة البحائم ما بأخذ منه حديث فكيف بمن يخدع فيه ناس بيكذبوا على شعب تخيل يعني في ذول بيكذب كذب على شعب وفي مرشحين والله المرشحين دي في الانتخاب بيكذب وكذب كذب بيسوي لكم ونعمل لكم ونسوي لكم وتاني بعد ذلك إلا الانتخابات الجاية حاجة واحدة في سويمات. يا شيخنا إذا سويمات قل بسوي. ما تكذب على الناس. في ناس بكتبوا على أمة، ويكتبوا على شخص، ويكتبوا على على جموع من الناس. البخاري رحمه الله أبا أن يأخذ الحديثة من الذي يخدع البهائم. قال والله لا آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يخدع البهائم. لذلك أيها الأحبة جدير بنا أن نتحدث عن دوافع الكذب. لماذا يكذب الناس؟ والله هذا سؤال كبير. لماذا لا تتعامل بصدقتك وبالحقائة؟ لماذا تكذب؟ وبالرغم من أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن ضرب من ضروب الكذب في المعاملات، فقال صلى الله عليه وسلم إن من أشرات الساعة أن يكون الناس إخوان العلانية أعداء السريرة. يعني بالوش أصحاب، لكن أي واحد بتاع التحية؟ منتظر الفرصة وحاقد وكرهان وذالك ينتقم ويريد فيك سانية هذا من الكذب من أكبر أنواع الكذب أن لا تصدق من يصدقك لماذا يكذب الناس والله هذا سؤال مهم الإجابة الأولى لماذا يكذب الناس يكذب يكذب من يكذب عند الوقوع في مشكلة أو عند الوقوع في مأزق فلخروج من المأزق يكذب ولا يلقي يكذب لكن الطرّة نقول في حاجة بتعمل في شنو ما داري وريناز بيعمل في شنو يقوم يكذب إذا الخطأ هو الذي ولد الكذب ابتدى لا تخطأ إذا وقع في مشكلة وهذا كثير جدا و و وابن خلدون حذر من مسألة مهمة وأرد أن لا تكون موجودة حذر من أن يحمل الحاكم والدولة الرعاية على الكذب بتحميلهم ما لا يطيقون بمعنى الضرائب سخنة فلما يقول لك عندك شنو ما بيتوري كل المعلومات بتكذب عليهم هو الذي حملك على الكذب هذا سماهب الخلدون الحاكم الذي يفسد بصائر الناس وأخلاقهم بتحميلهم ما لا يطيقون تخيل ناس الضرائب يشيروا منك كمية كثيرة شروق. عندك شروط ما حتورون المعلومات اللي عندك أهاب عداك بيقول لك حلفوا الناس حلفوا الناس بيحتاجوا لتحليف الناس لأن الكذب انتشر أعوذ بالله لذلك على الحاكم الله يحمل الناس على الكذب يشير منهم المعلومات اللي عندهم يشير على قدرها وما يضطرهم لذلك ويخفف بيكون الحاكم فقط ما... مادياً ولكنه اكتسب أخلاق مجتمع معنويا مجتمع تبقى أخلاق عالية ما بكذب أثوأ شيء فينا في الزكاة في... ولا ما بقعد يكذب في, في الزكاة ما بيدون معلومات في الزكاة هذا يشكال ولذلك أثوأ شيء أن يحمل الحاكم الرعي على الكذب ولكن هذا لا يبرر أن يجذب الإنسان لا يبرر لمسلم أن يجذب الكذب الذي أبيح في شرعنا في ثلاث مواقف محددة ليس فيها الكذب في الضرائب ولا في الزكاة ينبغي أن تكون صادقا ولكن ينبغي على الحاكم أن لا يحمل الناس ما لا يطيقون فالخروج من المأزق بتلفيق أي كلام وتبدأ الكذب هكذا حتى تصير سجية ودأوة وعادة وصفة لازمة ومستديمة فتودي بصاحبها إلى النار عياذا بالله إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا بدأت بكذبة صغيرة الخروج من المأزق عبد القادر الجيلاني رحمه الله من العلماء هو من علماء أهل السنة والجماعة وكتبه التي كتبها فيها بيان للعقيدة الصحيحة عبد القادر الجيلاني قال أول ما بدأت السدقة قال كنت طفلا صغيرا فخرجت أطلب العلم فزودتني أمي بمئة درهم وقالت يا عبد القادر لو قطعت رأسك لا تكذب أصلا تكذب لذلك قال عمر بن عبد العزيز ما كذبت منذ أن علمت أن الكذب يشين أهله ما حصل كذب نهائيا قال وقال عمر لو كان الكذب يرفع ولقل ما يرفع ولو كان الصدق يضع ولقل يضع لما كذبته قال الكذب حتى لو برفع وقال نادر ما يرفع وفعلا حتى لو رفعك الكذب في يوم من الآن بتقع ولذلك شوف قال قالت له ولو قتلت لا تكذب قال فخرجت في قافلة فخرج علينا قطاع طريق فقطعوا علينا الطريق قال عبد القادر الجيلاني فجعل اللصوص يسألون كل شخص ما معه قال فلما سألني ما معك قال أخبرتهم بما معي ولم أكذب مئة درهم قال فضحكم وسخروا قالوا أنت معك مئة درهم يا غلام لا تكذب قال قلت لهم هذا الذي حدثتكم به قال فأخذ المال الذي عند الناس جميعا ثم رجع إلي وقال يا غلام لا تجعلني أفتشك ما الذي معك قال قلت مئة درهم كثيرة جدا فكلم بقية العصابة اللصوص قال هذا رجل. هذا يقول كذا خلا خناس فاتشو فاتشوف وجدوا مئة درهم لا تزيد فأخذوه إلى رئيس العصابة رئيس النصوص وقال له هذا الغلام كذا وكذا وكذا قال يا غلام لو أنك حدثت بالقليل لما أخذ الناس منك إلا القليل قال لقد خرجت من بيتي وعاهدت أمي ألا أكذب أبدا قال عبد القادر فبكى رئيس العصابة ومزق ثيابه قالت تعاهد أمك على أن تكذب وأغول أهد ربي أن لا أسرق والله لا أسرق بعد اليوم قال فقالت العصابة لرئيسها كنت رئيسنا في السرقة والآن أنت رئيسنا في التوبة فتابوا إلى الله جميعا صدق بتاع رجع الناس كلهم قروش وأرجع مش القروش أرجع هؤلاء جميعا إلى ربهم تابوا عن الطريق قال له ها في إصدار؟ أش أش كلام أم أمك ما معك اليوم؟ قال أنا لكن أنا ما عهدت. قال أمك ما حصل وتكذبته أمك وتعرف؟ هل لكن أنا عهدت؟ ما أخون نفسي ولذلك الكاذب خائن لله وخائن لنفسه قبل أن يخون الآخرين لأنه خان قناعاته خان مبادئه خان أفكاره خان منهجه حتى ولو يخون ذلك خان فطرته السوية التي خلقه الله عز وجل عليها. لذلك هذا من أسباب الكذب ثانياً لماذا يكذب الناس يكذب بعض الناس من أجل الانتقام والتشفي هو يريد أن ينتقم من شخص لذلك ينسك حوله الأقاويم والحكايات ويكذب عليه لدره هذا من, أسباب من دوافع الكذب ثانياً وهذا أهمها البيئة أداة يتربى فيها الإنسان ها ولم يعطيه جيئاً يتعلم الكذب الأمة التي تعود طفلها على الكذب، الأب الذي الذي يقول لطفله أنا لو فعلت الخطأ واعترفت به تركتك، ولكنك إذا كذبت لا أتركك أبداً. أن تغرس في نفوس أطفالك أن أسوء الخصال وأبشع الأخلاق، وأن أم الصفات والعادات الكذب حذره ونهره وربيه وكلمه وأخبره البيئة. وضاع الإيمان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في موضع الإمام مالك: أ يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أ يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أ يسرق المؤمن؟ قال نعم. أ المؤمن؟ قال نعم. أ المؤمن؟, المؤمن؟ قال إن المؤمن لا يكذب رواه الإمام مالك في الموضع جبر المؤمن على كل شيء. إلا الكذب والخيانة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. المؤمن يعمل أي حاجة لكن كم يكذب. وهذا يدل على أن الكذب قرين النفاق. آية المنافق ثلاث. إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف برضو كذب. وإذا أتمنى خان برضو كذب. كله كذب. ولذلك أيها الأحبة هذه بعض دوافعي الكذب. الغرض من ذلك ترقية مجتمعاتنا وتطهير أنفسنا.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 أنواع الكذب ودوافعه. الكذب من أجل الكذب الكذب بغير دوافع الكذب سجي وعادة الكذب بتلقائية وقد تستغربون بعض الناس يكذب بغير دوافع ليه؟ لأن الكذب صار جزء من تركيبته حتى ولو حاولت أن تجعله صادقا ولن تجعله صادقا لا يجد ماذا يريد أن يتخارج منه ولا يوجد إشكال يريد أن يخرج منه هو يكذب لأنه صار كذابا وهذا يا إخوان سوء من السوء بمكان اعتاج الكذب صار الكذب جزء من تركيبته كذب بدون دوافع وهذا والله لا أستطيع أن أقول فيه إلا أنه أساس النفاق وبدايته يبدأ النفاق هكذا ويتأسس النفاق هكذا أيها الأحبة الذي أود أن أقوله أن الكذب كما يرتبط بالأقوال يرتبط الكذب بالأفعال يقول صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فالكذب قد يكون في الفروج كما في الألسنة الكذب في الجوارح السرقة الضرب الأذى كل كذب الكذب يحصل والدليل والفرج يصدق ذلك أو يكذبه العين تزني وزناها البصر وال وال وال وال والأذن تزني تزني ولنا وزناها السمع واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها الفطس والفرج يصدق, شوف يصدق الفرج ممكن يكون صادق ممكن يكون كاذب صادق في الحلال كاذب في الحرام وما أكثر الكذابين بأفعالهم ولذلك قال تعالى عن الصادقين قال سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدقوا صدقوا ولذلك لابد من الصدق أقل شيء الصدق في اللسان أولم يقل صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لسانا صادقة واجعل لي لسان صدق في الآخرين الصدق مهم أن تتحرى الصدق وأن تجتلب الكذب واعلم أنهما لا يلتقيان أبدا واعلم أن الكذب سلسلة من الباطل وأن الصدق سلسلة من الحق قال صلى الله عليه وسلم والحديث في مستدرك الإمام أحمد إمّلوا لي ستا أضمن لكم الجنة قال أصدقوا إذا حدثتم وأدوا إذا عاهدتم وأوفوا إذا عهدتم وأدوا إذا أتمنتم وغضوا أفساركم واحفظوا فروجكم هذه سلسلة ما بعدها البعض وكفوا أيديكم كل هذا أساسه الصدق الوفاء صدق أداء الأمانة صدق غض البصر صدق أولم يتهم الله أولم يتهم ربنا الأعين بالكذب والخيانة يعلم خائنة الأعين هذه أعين خائنة كذابة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكذلك الفرج يصدق ذلك أو يكذبه ثم قال وكفوا أيديكم كل هذا يدل على الصدق ولذلك أيها الأحبة كيف نصدق كيف نصدق ولعل هذه خلاصة الخطبة كيف نصدق كل واحد منا الآن حتى ولو عنده بعض الجوانب التي تقدم فيها في حياته يود أن يكون صادقا أوله في جلستك هذه انتوي أن تكون صادقاً. أنت جاعف العرضي. جا قل أنا إن شاء الله من من حصل. ثاني ما أكرض النهاية. أول حاجة انتوي. انتوي. انتوي على نية عدم الكذب لتعالج نفسك حتى لا يتفهم الأمر وتتعاظم المشكلة. انتوي الصدق وتجنب الكذب. ثانيا يعلم أضراره. واعرف مخاطره واعرف مداخله البخل أصبابه التنبات أضراره خليه في بالك ثالثا عاشر صادقين ولازم متقين خليك مع ناس كويسي ما تكذبوك سوف يحملونك من خلال المنظومة على الصدر ثالثا رابعا، ما من شيء يمكن أن يفضي بك إلى الكذب إلا وابسعد عنه بمعنى من أراد أن يكون صادقاً يجترب المعاصف وإن أردت أن تكون صادقاً يجترب كل المعاصي ما في شيء يجعلك تخاف السائل لا يتبلل كويس؟ ويعين يمين وشمال ما في داعي خليك كامده كله ما ستتلفت ولا في زول شيء يسألك ولا حتخاف من زول ولا لما زول يجيك ستقول ستقول له بيتخالتي وهي بعدين تقول أحي... يعني حاجة ثانية ده كل... ابتعد عن الحرام ابتعد عن المعاصي لن تحتاج أن تكون صادق سوف تكون صادق تلقائيا لن تحتاج أن تترك الكذب لأنك تركته بتركك للمعاصي أيها الأحبة كانت هذه دعوة عبر هذه الخطبة التي كانت تحت عنوان لا تكذب أرجو أن تكونوا قد استفدتم وقد عرفتم شيئا وأخذتم لأنفسكم زادا لا تنتفع به أنت لوحدك وإن كان النفس الأكبر يعود عليك تنتفع به الأسرة وينتفع به المجتمع وتنتفع به الأمة وربما لا تستغربوا تحل به مشكلة دارفور لأن مشكلة دارفور تحتاج إلى قليل من الصدق ما صدق الكتير، قليل من الصدق يحل مشكلة دارفور والصدق يحل مشاكل الأمة الإسلامية كلها أسأل الله تعالى التوفيق والسدات والعون والقبول اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق يا رب العالمين أن تهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أن واصرف عنا سيئة الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أن يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الشقاة والنفاق وسيء الأخلاق يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الشقاة والنفاق ومن سيء الأخلاق يا رب العالمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق يا رب العالمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت فلهم حديب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصياء واجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا م وأقم الصلاة